بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا نادى ربه نداءا خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من وراء إِذْ وَقَعَ نَصْرُ الْمُرَأَةِ عَاصِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زكريا إِنَّا نُبَشِّرُكَ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 قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قُلْ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَارْجِعْ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَاهُ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوه وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكانت تقيا وَبَارِ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارَ عَصِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَقُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَطَرًا خَالِدِينَ دُونَهُمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَأَوْسَنَّا إليها روحنا فتمثل لها بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تَقِيًّا قال إنما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 oleh melakukan ia kepada orang lain Sum Allah Atau diatÖ Sahita Bahasa Dan takap ها المقاد إلى جذع نقلت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيم مسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحت تَكِسَرُ هِيَ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذعٍ نُقِلَتْ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطباً جَنِيّاً Fakulil wa sharbi wa qari'ina, faimma tera'in min al-bashir ahdan, fakulil fakulil inni nazarku lil-Rahmani sauman, falau kelma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 والسلام علي يوم ولست ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتبع tanzi lam min walad subahana fa inma yaqulu lahu kun fayakun wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فوين للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتي كُنَّا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي <تصفيق> ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ يُقْضَى الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا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 tabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budish shaitana innash shaitana jana lirahman ya abati فَأَوُ انْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا أَلَا أَرَغِبُ أَن تَعْنَىٰ إِلَٰهِي إِبْرَاهِيمَ لا ان لم تنته لارجو منك ان تعذني سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيظا Wa'ahtazilukum wa ma tad'i'un min dungi Allah Wa ad'i'u rabbi Wa ad'i'u rabbi A'sia anla A'u'na bid'u'ai Fālam mā'atza luhum, wa ma yabūdūn min dhu lillāhi, wa habna luhu Isḥaq wa Yaqūb,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 صور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَوْنَ نَبِيَّا وَذَكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ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 من مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا وجب بينا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 جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما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 فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ علي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 وَإِذَا تُثْلَعَ عليهم آياتُنَا بِينَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ قَيُومَ قَامَوْا وَأَحْسَنُ نَذِيرٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ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 سيكون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذدا تكاد السماوات يتفط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 والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا ولحات سيجعل له الرحمن لدة فإنما يسرناه بذنك لتبشر به المستقين وتذر به قوم اللدة